اللهم لك الحمد حمد دائما عند كل طرفة عين وعند كل فرحة عين وعند كل زرفة عين وعند كل غفوة عين فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين